صاحب الدعوة لتحمل مسؤولياته فتاب واستغفر وقبل الله توبته وتاني يوم مباشرة بيتعرض بيتكلم في في العلوم بتاعه بتاعه بت بت ال الاساس بتاعها السجاجه والخرافات وكده يبقى هو من عند من عند محمد لان ده كان عصره منتشر فيه الكلام ده كان ناس اميين وما يعرفوش اي حاجة في العلم ولا اي حاجة لكن دلوقتي لو لقينا ان القرآن إن العلم العلم بيبدأ العلم بل العلم هو اللي بيجرره هو اللي بيثبته القبطي سمع الكلمة فتوجه طبعا بالتالي الى باب فرعون اللي يخبره لان الدنيا بمجرد قتل القبط في اليوم السابق يعني الفعل دي اقدت متجع الفرعون والدنيا قامت قيامتها وتوجه يقال الأقباط إلى, إلى قصر الفرعون وقالوا له خذ لنا بحقنا هذه الفعل قام بها بني إسرائيل آه. حتى في كتب التفسير فيقال شيء الغريب ما ذكر في كتب التفسير أن فرعون قال ها تبين ما نقدرش نتهم يعني لأنه قال أن بني, بني إسرائيل أصبح لهم وجهة على بمجرد النموذج كان يتردد على قصر الفرعون وكان له عند منزله. وده من قدر الله عز وجل أن يلقي في, في قلوب الناس حبه رغم أنهم يعادونه. فلذلك الفرعون قال اعطوني بيانا. البيان حدثت في الما الم... المراكة الثانية أو المحاولة الرد الاستفزاز وصل الخبر إلى قصر الفرعون فأصدر أمرا لما تعتقد أن ب... يعني مش تأكد هو وصل الخبر ان موسى هو الذي قتل فقرروا قتله عشان كده يا ربنا اقول في سورة الغافر وقال فرعون ذروني اقتل موسى واللي ادعو ربه ان يخاف ان يبدل او ان يظهر في الارض الفساد ولكن ذروني اقتل موسى هل كان في هذا الموقف لا يعني هو يعني هو هو يعني كده مفروض قبل ما يصدر قرار بقتل يوسف موسى عليه السلام انه يتأكد محاكمة عادلة يعني محاكم يجيبوه يسألوا لكن هو اعتادوا الدم عندهم ليس له قيمة الإنسان ليس له حرمه والدليل يذبحون أبناؤكم ويستحون النساء يذبحون أبناؤكم أبناء يعني يعني هم غير هذه الحاشية حاشية فرعون يعني يعني الحراس والموجودين والطبخين والكذا ومنهم هذا الذي كان أميرا في القصر وهو موسى عليه السلام فكيف يعني يكون هذا الموقف الخوف الشديد من موسى عليه السلام وان فرعون يعني يأمر بقتله في الوقت اللي احنا بنقول انه هو كان من رجال القصر يعني هو طبعا عند النص القرآني انه الخبر وصل وترتب عليه نتيجة ان في قرار بقتل موسى عليه السلام ولذلك احد الذين كانوا حاضرين المشهد يقولوا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يا موسى إن الملأ يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النص الصحيح يعني إذا واحد حمل إليها الرسالة في قرار لا فخرج لا الناس بدونه ولكن يعني يعني هذا جاء به نص قرآني ولكن كون موسى من رجال القصر وأنه كان أميرا وأنه كان كذا هذا لم يأتي في النص القرآني فقد يعني ترك النص القرآني فترة منذ أن رجع إلى أمه لترضعه إلى أن بلغ أشده يعني حوالي سنوات كثيرة لم يذكرها النص القرآني فهل هناك دليل على أن في هذه الفترة كان موسى من رجال القصر هو يعني ما ورد في الكتب الأصل يعني هو طالما هو تبناه فرعون وكذا حادثة وقعت يعني هو لعبت بلحيته ووقوعها no, no. وقالت قرة عين لي ولك فقال له فرعون قرة عين لك no. وليست لي وتعليق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو قال فعلا لي ربنا كان ممكن يتوب عليك لكن الشاهد انه هو داخل القصر موجود الفترة دي واضح ان القرار بقتله لم يتخذ الا بعد حادثة مقتل القطي نعم no. القديم. إذن مرحلة اللي فاتت ما كانش مطارد أو مطلوب دمه أو مطلوب قتله لا. أو مطلوب القبض عليه فإذن يعني الخبر ذلك لكن الإسلام الذي فشى على يديه وخاصة ما شطت بنت فرعون والأحداث التي جاءت بعد كده تؤكد أستمعك قبل ندخل في الأحداث دي احنا يجب أن نقف مع هذا الرجل وقفه يعني وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى الرجل أولا عبر عنه القرآن بأنه رجل ثانيا جاء من أقصى المدينة ثالثا يحمل هذا الهم ويحمل يعني هذا العب ليبلغ موسى عليه السلام بما يدبره القوم وأظن أن هذا الرجل يعني هو الذي قيل عنه قبل ذلك وقال رجل مؤمن من آل فرعون اكتبوا إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هذا المؤمن يجب أن نقف معه في في ما الذي دعاه إلى ذلك وصفاته وحتى نتعلم هذه الصفات لأن يعني دا دا رجل في زمن قلت فيه الرجولة صحيح يعني الملمح البارز الايجابيه نعم الايجابيه احساسه ان قائد مسيره الدعوه في خسر فتحرك على الفور ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك يعني الملا اللي مقاوم فرعون الذي طاناته هامان وقارون والجنود نعم. نعم. كلهم ياتمرون فادرك ان ونصره صاحب الدعوه فريضه لا به ولا تنصرنا فنصره الدين ونصرة صاحب الرسالة ونصرة الأمة فريضة شرعية فانطلق يؤدي ويحذر فإذن هنا الإيجابية وكمان هو طبعا في موقفه آخر الأمر معروف أن ممكن ده ظهر لما قال تقتلون رجل أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم يعني لم يخف وقال لأعدائه هذه الكلمة بس قال قال رجلا اتقتلون رجلا ما قالش النبي ولا رسول عشان ما يجيش النظر اليه وبفضل أن, أن الوحي لم يكن قد نزل على موسى. الوحي لم قد نزل بعد. لكن هو قال أقتلون رجلاً قل وخذ جاءكم بالبيانات من ربكم وياكوا كاذباً فعليك كذبوا يعني قدم لزكم اللي يعد يعدكم. هو ال ال كان أم بالمعروف عن المنكر. مم. كان كان حريصاً على نصرة الدين. ونصرة صاحب الدعوة ومن أجل هذا تحرك أنا عاوز أقول لما تص... يعني في الأحداث التي حدثت عند يعني تجري حولنا وتجري على أرض غزة على سبيل المثال من الذي توجه وحس بالخطر على المقاومة على أرض غزة وتوجه لينبه إخوانه على أرض غزة مش خدرهم حتى يضربوا هذه المش... المشكلة المواطنة اللاجئة هذا الفرق بين مؤمن آله فرعون ده النموذج الذي يعني إيه؟ يحتذى اللي تعلمه الأمة إن النبي صلى يجد خطرًا على أمته، خطرًا على إسلامه، حطرًا على على على دينه، يجب أن يتحرك لينبه الأمة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النذير العريان مثلي ومثل كمبعس به مسال النذير العريان شاهد العدو فقال يا أمتي النجاء أن النجاء أن أنا النذير العريان لقد شاهدت العدو بعيني فخافوا أدلجوا فنجوا جميعا وقال النموذج الآخر لهم أنا النذير العريان ظلوا مكانهم لغاية مصباحهم العدو احنا مش لقين النذير العريان الآن الاختار محلقة شوف قادي النموذج ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك النموذج فعلا النموذج مؤمن آل فرعون ده الذي جاء يحذر صاحب الدعوة و... و... و... وجاء من أقصى المدينة يعني بعد المسافة لم لم يعني يكن عبئا أو لم يكن عائقا أمامه وبعد شوية حنلاقي إن سيدنا موسى أوى إلى الظل يعني معنى كده إن المسألة كانت حر وتعب ومجهود يعني الرجل بذل جهدا حتى يصل إلى موسى وهذا النموذج أعتقد ذكر ربنا في صح بيسين يقوم يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في صورة ياسين نموذج مشابه أيضا للتحذير يا ليت قومي على لا م... قتل لصاحب ياسين فلذلك انا عاوز هذا النموذج نموذج وده مش بس كده في سورة في سيره محمد صلى الله عليه وسلم الله لما آه. كان عمه يعني العباس حتى على سبيل المثال ان القوم في غطفان وقريش حشدوا 10000 مقاتل وتحالفوا مع يهود بني النضير وبني قريزه لمهاجمه المدينه المنوره قاعده الدوله الاسلاميه لا. وجه رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استاذينك ناخد الرسالة بعد هذا الاتصال معانا الأستاذ عبدالعال من مصر السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته زاك دكتاشا ربنا يخليك اهلا بيك زاك دكتاشا اش علیکم السلام ورحمة الله وبركاته اللي الله. حبك الله من الله حبك الله الذي من اجله احببتونا ااا من قبل خوف سيدنا موسى الرجل دي ردة الله سبحانه وتعالى رجل الله سيعني يقول لا وكم فيقول في فقتل سيدنا موسى للرجل هذا هي إرادة الله ليخاف ويخرج من المدينة وأذل بالعبد مديم من خبر والخطب فتاتي من اللذاني سار اخا لهما وتزوج لهما فقتل كان سهرا لإرادة الله سبحانه وتعالى حتى يلتقي بالوالك هاتين الفتاتي وطلب الله خصوه أن يأجره ثمانية حجج لكي لو جهدهما وإنزالهما عشرا فبالعق عنده السؤال شكرا ثمانية حجج جمعناها لفلتها عوام أو هما هون معه شكرا جزاكم الله خيرا على هذه الملحوظة الذكية شكر الله لكم والدكتور إن شاء الله يعلق عليها أستاذ الحك نبدأ نجاوب الأسئلة أوه. إن كثرت كان معنا عبد الرحمن من السعودية سأل عن أن الصراع زال مستمرا وحتى قيام الساعة فيتساءل لماذا الأمة أصبحت ضعيفة ولماذا هي تبتعد عن الكتاب والسنة ولماذا لا يركز العلماء على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى طبعا يعني ربنا الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كم يستخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم اللي در تضلهم ولا يبدلن بعد خوفهم أمنة يعبدون لا يشركون بشيء شرط يعبدون لا يشكرون بشيء لما تسلل الخلل الى المعتقد وفشت البدع وركن الناس الى الدنيا والطرف وتركوا فريده الجهاد وفسدت السلوكيات والاخلاقيات واعطوا الولاء لاعداء الامه وكان لهم يعني ايه كانت النتيجه ذلك ربنا ربنا قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من أجل هذا يعني ال... ف... و... بالإضافة إلى فشو ال... التعامل بالربا وشرب الخمر و... والاستهانة بال... بالحرمة الفروج و... و... و... و... و... وخي... والخيانات التي نلمحها على امتداد الساحة كل دي أسباب طبعا أن أخشى مشكا يكون من أجل هذا أعتقد إن للأمة الآن في موضع أسأل الله عز وجل أنه إيه ممكن تكون تجري عليها سنة الاستجدال لكن باب التوبة مفتوح لذلك أنا أعزبون دي الأسباب الرئيسية وخاصة قضية عدم تحرير الولاء والبراء لا يوجد عمر معروف لأنه منكر لا يوجد تواصل الحق وفيش تواصل الصبر في إعطاء الولاء للكافرين وتمكين كل ذا أعتقد الأمة استكملت والمظالم والظلم الواقع وإهدار حرمة الإنسان آه. كل دي كلها من أسباب إن الأمة على مفترق أس الله يعني أن يستخدمنا ولا يستبدلنا آه. وانت تقول لو استبدل قوما غيركم ثم ليكون أمثالكم ثم نذكر الأمة نعم يعني ربنا قال ثم جعلناك على شيعة من أمر فتبعها ولا تبع ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هؤأهم ها أه؟ وحذرهم أن يفكون عن بعض ما أنزل الله لي. بحكم الجاهلية يبغون إذا ربنا سبحانه أمر بتطبيق الشريعة ما كان لمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرين إذا فتطبيق الشريعة واجب وهذا دور العلماء أن ينشروه كلنا يا أستاذ أشرف مش بس العلماء نعم. كل العلماء والأمة علشان تحيا في ظل تطبيق الشرائع لأنه ربنا سبحانه وتعالى كده ولو أن هلا القرى آمن وتقام لو فتأن عليهم بركات من السماء والأرض إذا فهلا القرى كلهم ليس العلماء فقط تأذنك معنا فصل وبعده نجاوب على سؤال سيد عبد الواسط عن متى انفصل موسى عن فرعون هذا بعد الفاصل التساؤلات الكتب تصنع القرار وتغير في الامم هل لازال للتحبير ذلك التأثير وكذلك هناك ماذا عنه في وطننا العربي؟ برنامج احبار يأتيكم في الاوقات التالية ليها البنوك التقليدية إلى أنها المنقذ من عنق الزجاجة. ماذا عن خدمة المرابح عندما يكون عميل مشتري للسلام؟ ما هي رسالة الإعلان الذي يستخدم المرأة أو الرجل في الإغراء الجنسي من خلال الإغراء الجنسي لبيع السلام؟ مكونات مفهوم الربا والفواد المصرفية. تعني <تصفيق> الأخ، تعني الأحقا، تعني التفسير. او برر مخالفة امر الله سبحانه وتعالى الاستثمار في الاسهم بين الوسط والتوافق هل تتصلون على العملاء وتنادونهم ليزيدوا اموالهم في هذا الصندوق؟ انت بثئت المنافس ذات المنافس الصغير. بغى العمين هي غاية برنامج غير حياتك يأتيكم في الاوقات التالية لماذا كان موسى عليه السلام خائفا يترقب رغم انه لم يبعث بعد وهو يعلم انه لن يموت حتى يكلف وينشر دعوة الله تعالى هذا السؤال الذي توجه بيه الاستاذ عبد الباسط نيابه الدكتور جمال وكان بيسأل كمان عن يعني متى انفصل موسى عن فرعون يعني يعني هو متى انفصل دي مساله ما تقدرش يعني نجدرش المهم ان كان هنالك بعض الاوقات يمضيها في قصر فرعون نعم وقضى في قصر الفرعون لفتره نهاية وخاصه اللي نقدر نقول أولاً. وبخصوص أن القرآن سكت عن هذه المرحلة. أصلاً مش هن بنى عليها. نعم نعم. هو من لاين بنى عليها. هو الخبر الأوراد ربنا سبحانه وتعالى كافي لتحقيق الهدف. وهو عايز يقول لنا في صراع بين الحق والباطل. وهذا العدو لا تخطئه العين. أين أنت من أهل الحق؟ وهاي موقفك من أهل الباطل؟ تعال زقولينا كذا. انفيره يعني في عصر ربنا سبحانه. فهنا سيدنا السؤال الثاني كان لماذا كان خائفا يترقب هو هو خائفا كيف يواجه الموقف وما كانش يدري أين يعني, يعني ولم يكن خائفا من الموت لا اعتقد هو تعلم في مدرسة الإسلام لن تموت انتفس حتى تستوفي رزقها واجلها وانه لكل أجل كتاب وامه نفسها يعني ربنا قال والفاز خفت عليه علي فقال قيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني انا راده إليك واجعله مرسله ولكن أصبح فؤاده موسى فارغا إن كانت لتُجدي به فارغا إلا من موسى لولا أن ربطنا على قلبها يبقى إذا نفض الخوف شيء فطر في الإنسان علشان بيتع... ربنا بيتعامل مع البشر يعلمنا ال... ال... سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة ماشي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقيت نفسي مرة أمامه أتذكر الرصد يعني هو كان في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أبو بكر رضي الله عنه مرة يكون أمامه ومرة خلفه فقال إل لما زال القلق هذا أبى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر الرصد فأكون أمامك حتى إذا كان شيء أصابني دونك وأت الطلب فأكون من خلفك حتى إذا كان شيء يصيب دونك يا رسول الله فالخوف النفس الإنساني يعني شيء طبيعي دم لا تقدح ولا يعني موقف موسى ده موقف طبيعي لكن هو طبعا حالة بتمتى الإنسان تبى أعمل إيه كيف التصرف في هذا المقو... هذا القلق هو ده اللي عبر القرآن ف... يعني إيه؟ فخرج منها خائفا يترقب ومعنى ومع البشرية في الأنبياء يعني حتى رصال الله تعالى قال فيه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يعني أنا يوحى إلي وهذا اختلاف عن باقي البشر لكن أنا بشر نعم. مثلكم نعم. كان سؤال أستاذ عبد العال أن كان له مدخلة أولا أن قتل موسى للرجل كان من قدر الله ولعل الله قدر ذلك حتى يكون سببا في أن يخرج ويذهب إلى أهل مدين ويسقي للفتتين ويتزوج هناك وتستمر أقدار الله معه حتى يكلف وهو في عودته يعني هو تقدير العزيز العليم بس لكن بس ما نقولش النموء يعني أن رب قدر أن يقتل الرجل ده نحن شايفين إن النفس الإنسانية ربنا قال ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقوىها قد أفلح من ذكّى وقد خاب من ذلّى لا, لا لا لا أن لا, نقول يعني لا لا إلا نعم أن نقول إنه بقدر الله. ما بقدر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سبق في علم الله أن موسى سيختار هذا الموقف، نعم. لكنه تاب. إذن فهو في قدر الله باختيار موسى. باختيار موسى عليه السلام. عليه السلام. نعم. أيوة نعم. نعم. ربنا نعم. لا يقدر شر. لا لا يقدر شر. يعني و... وربنا سبحانه وتعالى عشان كده ربنا اعتبره ذنبا ولما استغفر غفر له. يعني أقول يعني عشان. طيب. كان باقي السؤال لأن معناه اتصال ثاني ثمانية حجج آآ آآ معنا حجج و... و... وكيف وفى هذه المدة موسى عليه السلام. يعني على كل حال موسى عليه السلام الرسول الله في حديث انه شهاده صورة موسى وهو يحج بيت الله العتيق يعني سبب فكرة ما دي دي شمال غرب الجزيرة العربية على الجانب الايمن لخليج لخليج العقبة فعوز اقول ان المنطقة دي يعني بتذكرنا يعني موسى عليه السلام بالحج يعني وهو في السماء القابل في السماء الرسم. يعني حجج هذه من الحجه ولا ولا حجج يعني ثمان سنوات, سنوات, سنوات نعم يعني من الحجج ما هو كان والحج كان يعني في سبع الشهر العربي نعم او يعني احنا عندنا نسميه التقويم العربي وده بن بي بي بي موسم الحج ايه فهي ثمانية ثمانيات سنوات والله معنا عالم. معنا أم عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ربنا يخليك جزاك الله خير على حوارك الجميل ربنا يخليك جزانا وإيه ممكن أكلم الشيخ صدريك صدريك جزاك الله خير يا شيخ الجليل الله يبارك في عمرك يا بنت الله يبارك فيك أفهم. يا رب ويعطيك الصحة ويموت في عمرك على طاق فاضك من كل سوء يا بنت أنا ملياش سؤال بس حبيت أسمع كلمة بنت الجميلة منك وأقول لك جزاك الله خير على علمك الجميل وربنا يزيد من أمثالك يا رب ر... وأنا صرحانة خالص إن شاء الله من في الأمة زي شيخنا الجليل الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي إن شاء الله من هي خير أمة فيها خير بزني الله أصلي الله من من بين يداك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن يب فوقك يب عزك معظمنا دواليما تحتك أنت وزوجك ونسلك والحاضرين والغائبين من أمتنا جميعا الله يبارك فيك الشيخ <تصفيق> الجليل وجزاك الله خير وسلام <تصفيق> <تصفيق> عليكم جزك الله خيرا يا أمة عبد الرحمن على هذه العاطفة الطيبة وبارك الله فيك ثانياً دكتور جمال قبل أن نغادر هذا الموقف ونذهب إلى مدين لابد بد أن نشير ولو في نقاط سريعة الدروس المستفادة من هذا الموقف الذي حدث عندما دخل موسى عليه السلام إلى المدينة. يعني يعني في عجالة نحن أعرف أن أنا يعني تحدثنا عن يعني ما ننتقل إلى الإيه لأن نحنا عطينا دروس. نعم. وما قل ولا وخر ننتقل للموقف بتاع المدينة دخل المدينة اللي هو ورد ماء هو وضح مشتاق تتحدث عن وروده ماء مديا ولذا نعم. يعني نعم. اتجابة لرغب حضرتك نعم. نرجع الدروس المستفادة بعد هذين المستفادات اصلاحنا قلنا كثير من الدروس احنا في نعم. نعم. وننتقل لفقرة اخرى ولما ورد ماء مدينا وجد نعم. عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تدودا قال ما خد لكم قالت لنسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كمير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. جميل من هاتان هت... الفتاتان وما الذي ذهب بهما إلى هذا المكان ولما لم يذهبوا؟ يعني هو المزجة اللي الناس يسقف منها الغنم بئر الناس يسقون يتوجهون رجال ونساء لكن ي... الذي يلفت النظر أن موسى عليه السلام طبعا هو خرج منها خائفا يترقف يقولوا حافي لا طعام ولا شراب وكان يقول كان يأكل البقل وورق الشجر. ويبدو من فمه كما ورد في كتب التفسير اللون الأخضر وكان ويقول بطنه لاصقة بظهره. وزي راح يعني عرف الطريق إلى مدين. يقال أن الله عز وجل قيض له ملكا يخوض خطا لأنه عشان هي المسافة من طيبة لمدينة دكتور جمال المسافة طويلة يعني لا هو كان في من في إذا كان حسب الكلام اللي ورد في كتب التفسير من في الشمال يعني بالقرب من دلتا النحش يعني شرق دلتا يعني المفروض اتفقنا ان الموقف حدث في المدينه اليطيبه اللي هي العاصمة لا المفروض أحنا, احنا كتب التفسير قالت منف لكننا بنكلم بتكلم العاصمه الرسميه اللي هي كانت لكن كانوا ايضا لهم مواطن في الشمال الفراعين لو مواطن في المدن في شرق دلتا وفي الشمال يأوون إلى يبدو في موسم الصيف لأن من من من منف إلى مدين وخلنا خرأت ان يكون حوالي ساعة تمن أيام بيلايليها تمن أيام تمن لا أيام طعام ولا شراب لا وخرج منها خائف الوقت لو مطارد وطبعا ويقول ح يعني نوقعنا عليه يعني لما تعرف لما وصل الى مدين وقعنا عليه يعني رجليه من تحت يعني كان موقفا صعبا يعني, يعني هو رب طبعا هو ربنا ما نقدر ربنا يقود خطاه لا. ولتصنع على عيني لا. ثم جئت على قدر يا موسى فربنا سبحانه وتعالى ربنا يقاد فهو وصل فماذا وجد في في مدين فوجد طبعا الموقف احنا وصل مدين كما قلنا إذا خرج خارج الحدود المصرية يعني يعني عبر سيناء وانتقل الى مدين على شاطئ خليج العقبة اللي هي تبقى مجاورة اللي هي بعثة الى مدين اخاهم شعيبان اللي هي مدينة شعيبان لكن لم يكن شعيبا هو الموجود لان فيه بهذه المناسبة يعني قيل ان, ان الفتاتين يعني ابنته شعيب لا لا هو يعني هو صاحب مدين رجل من اهل مدين لكن شعيب أصل مسافة بعيدة بين كان موسى كان رجلا صالحا ليس, ليس شعي لا ليس شعيبا فهو وجد كما قلنا ال ال الناس يأتون ليستسقوا للدواب لل معهم فلما وجد الفتاتين يعني ما الذي لفت نظر موسى عليه السلام يعني اين المشكلة ان هنا انهما يعني البنتان لا تزاحمان الرجال يعني انتظرتها حتى يصدر الرعا خالد, خالد خالد لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير يعني قالت ان احنا ببنخرجش الا للضرورة لا. واحنا وقفين كده لان ما نقدرش نزاحم الرجال لانها يعني كأنها تقول له لا يجوز للمرأة ان تزاحم الرجال حتى هنا مع الضرورة لا. يعني الـ الـ يعني فهنا الموقف وجد وهو ابن يعني ده هل كان موقفا طبيعيا ان تقف يعني امراتان هكذا والرجال يتزاحمون ولا يتقدم احد لمساعدته يبدو ان ما كانش فيه همة ما كانش فيه رجولة غير هي المشكله ان ما هي المشكلة ان الواحد ما عندوش عزم الرجال شوف جاء رجل من اقصى المدينة يسعى وهنا ادي اهل مدين يسقون والمرأتين معاهم والمراتين طبعا بلدياتهم كما يقولون المفروض شايفين الموقف ما اتحركش فيهم النخوة محركش فيهم الرجولة النخوة وطبعا زي إحنا نعيب بنعيب على أهل بادية ثم نعبوا زماناً واللعبوا فيه نتم احنا, إحنا أين النخوة في في في في كثير من أبناء هذه الأم أين النخوة لما والغضب لله ولرسوله ولمسجد الأقصى ولأمة الإسلام التي تراق دماؤها في كثير من بقاع الأرض والمقدسات يعني, التي يعني دولة فتاتين كانوا بيسقوا الأغنام ولكن هناك فتيات كثيرات تنتهك عرضهن وفتيات يقتلنا وفتيات وهكذا. آه نعم يعني نعم. يعني كمان وين باسم القانون؟ باسم القانون وتنتهك هذه الحرمات يعني مشكلة القانون. فلذلك أنا يوسف موسى. واضح أنا موسى يعني لفت نظره هذا هذه هذا الأمر واستثار مشاعره ومما دفعه أن يسأل الفتاتين يعني ما خطبكما؟ أيونا. ربنا سبحانه. ربنا مجهد. طار خاء يعني ايش واحد دقاله ثمان ليالي جاي ماشي عن رجليه في الحر الشديد وبدون فرامة عشان كده فسخى لهما هنا بقى ده ابن البلد مش حتى اقول ده رسول ده ابن بلد عنده همة عنده مرؤة الرجال نعم. عنده مرؤة الرجال التي نفتقدها نعم. وده الشيء الحقيقي الواحد يقف عندها كده ويقول مرؤة الرجال للصبح نعم. هذا هو النموذج الرباني لمواجهة تحديات العصر نتعلم منه أنه النموذج الإسلامي في إدارة الصراع ده اللي نحتاجه عاوزين الرجال دول زي محمد وصحبة معم. الذين كانوا في, ال... في اللي حكى عنه رب العالمين في الأحزاب من المؤمنين الرجال صدقوا معهد الله عليه معم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر م... هكذا كان موسى عليه السلام من الرجال القلائل فلذلك هو سقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله هذا هو إيواء هنا ليس إلى ظل مادي في حسب يعني هو آوى إلى الظل المادي تحت ظل شجرة وآوى إلى ظل الله سبحانه وتعالى حيث يقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله أصلا تعلق بالله والثقة في الله أنه لن يضيع ماشي كده نعم قال له لتصنع على عيني يعني كده و يعني و عارف أن ربنا حفظه والسككين مشرعة لقتله ماشي كده يعني لم حفظه وليدا وحفظه حينما تعرض لموقف داخل قصر الفرعون وحفظه في وحفظ أمه وحفظ أخاه نعم. ويعني إذن هو عنده يقين ربنا مش يضعف لذلك يتوجه إلى الجهة التي تجيب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نعم. فهو وقال ربكم يدعوني يستجب لكم فدعا فعرف أن دعوته لا ترد ربنا على طول بيتجاوب معه رب إني لما أنزلت أليه من خلي الفقير وكانت الجابة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء نعم، أنا أستأذن حضرتك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك إلى آخر هذه الآيات الموقف مهم جدا عشان تتعلم في فتياتنا يعني كيف يكون الحياء وكيف يكون السير على حياء والحديث على حياء وهذا الحياء لا يمنعها أن تأخذ حقها، لا يمنعها أن تبلغ رسالة أبيها، لا يمنعها أن تبلغ دعوة ربها وتنطلق وتدعو الناس ولا تجلس وتتقاعس عن الدعوة بدافع الحياء والخجل المزعوم. دروس كثيرة ونقاط كثيرة يعني لا لا نستطيع أن أن نعجل فيها ن نرجوها إن شاء الله للحلقة المقبلة. ولكن نشكركم شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي وشكر وموصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة وهذه المداخلات القيمة شكر الله لكم وإلى أن ألتقي بكم لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>